الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زال أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجندوهم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 وسوهم الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه أن نعمه الله عليه ان كان من الكاذبين ويجرى عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ان تشهد شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها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 لِإِفْكِ عُصْمَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عذاب عظيم لولا سَم تمُوه فََّ المُؤْمِنونَ وَْمُؤْمِات فََّمُؤمِنُونَ وَْمُؤمِنَاتُ بِأَفُسِم خَيْرَ وَقالوا هذا إِفْكُم مُبِين لَل جَ وَعَلَْهِ بِأَبَتِ شُهَدَا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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بيين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا يعظكم الله ان كنتم مؤمنين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعَلَمُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا, أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرسلون صَنَاتِ الْغَافِلَاتِ مُؤْمِنَاتٍ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ, وأرجلهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك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 وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ على جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ آبائ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أبنائهن أَوْ إِخْوَانِهِنَّ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 وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام من كُم والالصَّالِحينَ مِنْ عذَالِكُم وَإِنائِكُمْ إ يَكُ فُقَر أَيونِهِمُ اللهَّهُ مِن فَضْلِه واللَّهُ وَاسِم عَين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 اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لترتدوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحِ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيش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 اعمالهم كسراب بقيعا كسراب بقيعه يحسبهم ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده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 lahu lahu nuran fama lahu min nur waman lam yaj'al illahu lahu nuran fama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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ذَلِكَ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطله وَمِنْهُم مََْمْشي على بَقِنِهِ وَمِنهُم مََيمشي على رِجِلَ وَمِنْهُم مَْ يَيمشي على رِجِلَيْنِ وَمنِنهُم مََمْشي على أَربَ يَخْلُقُ اللله مَا يَشَاء يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَُ إَِّ اللهَّ على كُلِ شَيّ قَدِي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 وَإذا دُلُون إى اللهَّ وَاصُولهِ ليَحكُ ذَيْنَهُم إذَاثَيق مِنْهُم إذَا فرَيقُم مِنْهُم ماربون وَإيَ كُهُ الحَقُّ يَأتُ إلَيْهِ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 إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله, اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُونَ قُل لاَ أُقْسِمُ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا, فإن تولوا, فإن تولوا فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ على وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الله وَالْعُدْوَانِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا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 ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم ان تاكلوا من بيوت امائكم او بيوت, بيوت اماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم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 عَلَاءَ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَارَكَتُهُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 فَلعلَمِ اللهَّهُ الذيينَ ييتَسََّلونَ لكُم لِواذاَا فَلْيَحْذَر ال الذيينَ يُخَالفُونَعَ أَممرِهِ فَلْيَحذَر الذيذينَ يُخالفُونَعَ الأأَمْرِهِ أَن تُصبَهُ أَن تُصبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصبَهُم عذااب لمأَد إِ لِلههِ مَا في السمَواتِ وَالأَض